اللهم بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار